بسم الله الرحمن الرحيم قد شأن الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من سائهم ما هم ماتهم ان امهاتهم الا الاله ولدنهم وانهم لا يقولونكم من القول وزورا وان إن الله لعقون غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعه نبي والله بما تعملون قدير فمن لم يجد تصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتم الناس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 أُنكِبُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ نَبْعَثُهُمْ وَاهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد